Book 2 3 3 3 1 El ta'aruf El ta'aruf Tungatieta, c'kimi? Marhaban Marhaban Merdita مرحبا مرحبا سييني كيف حالك كيف حالك فيني nga اوروبا هل انت من اوروبا هل انت من اوروبا فيني nga امريكا هل انت من امريكا هل أنت من أمريكا؟ فيني نغا أزيا؟ هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ نتسيلي نهوتيل بوريني؟ في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ سا كوه كيني كتو؟ منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ سا دو تريني كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ ايو بلقين كتو؟ هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ كتو باي كالوني بوشيميت؟ هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ هل انتم تمضون اجازتكم هنا؟ ايانى ندنيهره پر فيزيت. يجب ان تزوروني. يجب ان تزوروني. كيو است ادريسا اي ام. هذا هو عنواني. هذا هو عنواني. ا دو تشي هيمي نيسر؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ مو بيان كيش بور كامبون يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء يؤسفني لقد اصبحت مرتبطا بشيء ميرو بافشين الى اللقاء الى اللقاء Miru pafshim Araakum qareeban Araakum qareeban Shehemi pastai Ila al-liqa' qareeban Ila al-liqa' qareeban